وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الكثير مواخرا تبتروا من صغمه ولعلكم تشترون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 ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكثرون بشرككم ولا ينبئك محي صبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد ايش يظهركم ويخلق خلقا جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر صرا وان تدع مشقلته الى حملها لا يحمل من شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ان ان ردهم بالغيب واقام الصلاه فمن تزكى فانما تزكى لنفسه والى الله المصير